Alhamdulillahi rupbil alameen Ar-rahman r-rahim Ma haliq yawm iddien Iyaka n'a'budu wa iyaka n'a st'a'in Ihdina s-sirata al-mustakim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 لأحتنك الندريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم فان جهنم جزاؤكم جزاء ام موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجنب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غررا ان عبادي ليس لك عليهم سلطانا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 فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ مَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُونَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنَ تُمِنْ يَعِيدْكُم فِي هَارَةٍ أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ عَلَيْنَا به تَبِيعًا